عز وجل إذن المشكلة وين مشكلة وين أمريكا أمريكا رأتنا أمة فراغ أمة فراغ عرفت أننا لسنا على سوية الإسلام حتى ينصرنا الله عليها عم تحلل عم تدرس فجاءتنا بعد سلسلة تآمر طويلة على عقيدتنا وأخلاقنا ومثلنا وعبادتنا حتى فرغتنا وظهرت أجيال في المسلمين على مقاييس زومر سمعتم بزويمر، صموئيل زويمر، ما تسمعون بصموئيل زويمر، ما تسمعون بصموئيل زويمر صموئيل زويمر مبشر كافر نظر نفسه لتضليل أجيال المسلمين وقف مرة في مؤتمر جبل الزيتون هنا في فلسطين المحتلة ونحن نايمين أو على الدشوش أو في الملاعب اجتمع بهم وأمامه آلاف من المبشرين الذين مهمتهم تضليل المسلمين وإفقاد الجيل المسلم هويته وإسلامه وقطعهم عن الإسلام قال لهم اسمع يا حبيبي اسمع ماذا كان يمارس عليك وأنت لا تدري قال لهم بعد تجربتكم الطويلة في بلاد المسلمين وتضليل أجيالهم وتضليل بناتهم وقطعهم عن إسلامهم ماذا وصلتم اليه من نتاج ما هي افضل السبل حتى نبرمجها ونطبقها على الاخرين افضل السبل اللي تقطع المسلم الشاب المسلم عن دينه تضلل وتجحله فقام كل منهم يقول كلمة يقول انا ارى هكذا فلما انتهوا قال زويمر قال ولكن انا اقول كأس اي خمر وغانية غانية ممثله راقصه مطربه النجوم نجومكم نجوم شبابنا المسلم نجوم النجوم كاس وغانيه يفعلان في شباب الامه المحمديه ما لا يفعله 1000 مدفع من مدافعنا حفظت بس ما تنسى انا اخشى انك على على المسجد تعود تنسى ويصطادونك في الشباك من جديد وغالية يفعلان في شباب الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع أغرقوهم بالشهوات ما زال كلام زيمر أغرقوهم بالشهوات إن العلم فللشهوات إن جمعوا المال فللشهوات إن تبوأوا أسمى المناصب ففي سبيل الشهوات فوقف جب يجيبه في مؤتمر باريس تحت ما يسمى الغارة على العالم الإسلامي الغارة على العالم الإسلامي لهم قناء ذاعية ولهم جريدة عنوانها الغارة على العالم الإسلامي وقف جب ذاك الخبيث لكي يقول, يقول فتاة الإسلام بؤبؤ عيني فتاة الإسلام بنت البنت المسلم يعني بؤبؤ بؤبء عيني متى ما ربحتها الى جانبي ربحت المعركة ابذلوا وسعكم ان تنزعوا حجابها عن وجهها ورأسها وغطوا به قرآنها حتى لا ترى شيروا الحجاب وغطوا به القرآن حتى لا يرى القرآن ثم قال المرأة ان كانت معنا جبهتنا الغالبة وإن كانت معهم غلبت شباتهم المرأة أين بناتنا يا شباب أين الأخوات أين البنات أين العمات أين الخالات أين الزوجات أين الأمهات كم زرعت فيها من تعلق بالكتاب كم مرة جلست مع بناتك تربطها بالله تذكرها بالله تعلمها هذا الدين تشرح لها المؤامرة التي تمارس عليها إنهم شنوا علينا حملة قذرة قفعتنا شوهتنا فككتنا ثم جاءون بالهجمة العسكرية اللي هي أخذت هجمة لو كنا مسلمين لكانت الهجمة العسكرية أهوى هجمة وأسهل هجمة لكنهم عرفوا متى جاءوا جاءوا يوم مثنا أتت منهم في سكون الليل أطياف لماضينا وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلين وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا ومن للحق يجلوه إذا كلت أيدينا أسائلكم ونفسي أسائلكم ونفسي هل أصاب القحط ودينا وهل جفت ينابيع الهدى أم أجدبت فينا أسائلكم أسائلكم عسى يوما يواتينا ونبرم فيه بالإقدام يرموكا وحطينا فما المعنى بأن نحيا فلا نحيي بنا الدينة وما المعنى بأن نجتر مجدا ماضيا حينا وحينا نطلق الآحات ترويحا وتسكينا أكانت حرقة الإيمان تزييفا وتلوينا أكانت رنة القرآن ترديدا وتلحينا أكانت هذه الأعداد أرقاما تسلينا فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا ومن للحق يجلوه إذا كلت أيدينا المشكلة فينا أحبتي ما تجرأ علينا اليهود إخوان القرود أذى الشعب واستمر في أرضنا كل هذه الفترة إلا لعلة فينا ما تجرأ علينا الأمريكان كلاب الأرض الكلاب المسعورة وذعاب البريطانيين وأحلافهم وأذنابهم إلا لأنهم يعلموا أننا فقدنا ذاتنا ومقوماتنا وهويتنا العل فينا الآن استيقظنا انتبهنا نريد أن نثبت أنفسنا نريد أن نقوم عدونا لا تخطئوا الطريق من جديد يا أحباه لا تخطئوا الطريق فالفرصة هذه إذا فاتت ماتت فرصتنا هذه إذا تلاشت راحت يجب أن ننطلق صح. وأن نبدأ صح وأن ننطلق من المحراب تحت قنطرة حتى أحبه من هنا ننطلق وهنا أبشر بالنصر والله الذي لا إله إلا هو تراب الأرض بأيديكم سيفجر ذباباتهم والله الذي لا إله إلا هو تكبيرتك مع صرخة جبريل ستمزق كتائبهم ولكن ننطلق من المحراب تحت قنطرة حتى أحبه لا تفوت الفرصة بانفعال لا طائل منه وبضجيج وعجيب سرعان ما سيقفئ وبمرور الايام القريبة ستذكرون ما اقولكم ان هذه الجموع التي قامت بانفعال وصياء وضجيج سيأتيها يوم وينتهي ضجيجها وبعدها اذا قمنا بغير مشروع ستنتهي حركتنا عند انتهاء موجة الغضب ولما نعود نعتاد مشاهد الدماء في العراق من جديد كما, كما اعتدناها في فلسطين وفي غيرها سنعود من جديد نرقب نحسبل ونحوكل نبرل لأنفسنا ونقبل على الدشن نقلب قنواته وعلى الطعام نأكل طيباته وعلى الفراش ننام على الوثير أيها الأحباء إني ناصح لكم وإني أريد أن تنطلق من بوابة نصر لا تتوقف وإني أريدكم أنتم أنتم طليعة حملة المشروع الرسالي فإن صدقتم الله لا يصدقنكم وإن تعلموا أنفسكم أنه هوياج عاطفي سينطفي بعد فطرة فيتوقف المشروع ويبقى الامريكان كما بقي اليهود فهناك مشكلة ما بعدها مشكلة هناك مشكلة ما بعدها مشكلة قلت لكم علينا علينا ان نعرف لماذا قمنا وكيف سنتحرك والى اين ينتهي المشروع والمراحل والمحاور والخطة وكل هذا مع ارتداء ثوب العبودية وربط عصبة حتى أحبه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يا سادتي سمعتم بالسلف الصالح الصحابة تسمعون بناسهم صحابة أخشى نسيتهم أيضا إذ ويمر استطاع أن ينسيكم إياهم أخشى في ضجيج الممثلين والممثلات والمطلبين والمطلبات واللاعبين واللاعبات أنكم نسيتم الصحابة طيب إذا قمت الآن شاب بالشارع قلت له أعدد لي عشرة من أسماء الصحابة أحرجوا ألا ما أحرجوا أحرج بعضكم ووقفوا وقل له عد لي عشرة أسماء لصحابتك لصحابة نبيك طيب إذا قلت له قم أعدد لي عشرة أسماء لاعبين أو مطلبين أو ممثلين نتسابق إلى هذا ونأخذ الجائزة المليون تأخذون فيها أما أسماء الصحابة نعرف شيء اسم الصحابة من هم ماذا فعلوا انت امتداد لأي واحد منهم انت تريد ان تكون من, من